فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم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 مثل نوره كمشكات فيها مصباح للمصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة يُقَدُّ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زِيتُونَةٍ لَا شَرْقِيَةٍ وَلَا غَرْبِيَةٍ يَكَادُ زِيَتُهَا يُضِيئُ يَكَادُ زِيَتُهَا يُضِيئُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُنَا